هل تحس منهم من أحد أو تسدع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى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 له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا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 سقوى وأنا اخترت